يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 ان نركع واسجد ونعبد ربكم نصنع الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ووجتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم وَسَنَأْتِيكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بِاللَّهِ هُوَ مولاكم Nü'gem al ve nü'gem nasir, cıdat